Geer, bereid, worden عليك جايباني على مالا وشي مصيبة يا فريدة يا ستي ما انت في التليفون عماله تقولي لي مصيبة يا فريدة مصيبة يا فريدة ايه هي المصيبة؟ الشنطة وقعت شنطه ايه الشنطة اللي فيها تصميم مشروع المنتجع الرياضي بتاع باربا وطبعا كنت عاربه الموتوسيكل المهبب بتاعك والشنطة وقعت منه ايوه اف... انا مش عارفة ايه بس جيتك في ركوب الموتوسيكلات انت بتعملي ايه هكلم اسامه يعمل لنا زفت مشروع ثاني اقفلي اقفلي اقفلي ليه اصلا انا قفشت في التليفون خلاص كمان يعني بتقفليها لي من كل ناحيه اه ده واد غتي وفضل الناس في مهندس ما حصلش مع ان التصميم اللي عامله اصلا يقرف ما يفهمش حاجه وقعد بقى يديني درس في الاخلاق انت مهمله ومش مقدره التعب اللي تعبته حاجه زباله مش مشكله انا هعرف اهدي اعصاب وانا هكلمه يا بنتي مش هينفع كراسه المواصفات وكل حاجة على مشروع ليه طب وبعدين ده لو أمك الحازم عارف هيدشدش الموتوسيكل دوت على دماغي مش عارفة بقى و المهندس عطل مدير شركة ضابق وقال لي ما فيش نسخة تانية من كراس المواصفات يا سلام خلاص تعالي نمشي في الشارع اللي جئتي منه يمكن نلاقيها تفكري <تصفيق> لا ما افكريش بس أنا أعمل أي حاجة اف <تصفيق> أنت كذا محبطة على طول لا مش محبطة انت و متسكلياتك زيد أنا عقدت كرميكيز و متسكلي بتاعت في حتة و خلاص يلا يلا ايه يا عمنا احنا هنبات هنا ولا ايه يعني احنا ورانا ايه قاعدين قاعدين يمكن صاحب المتسكر ده يرجع يدور عالشنطه بقولك ايه ايه هتفتحها يمكن فيها كنبله انا فعلا هفتحها احتمال الاقي فيها اي حاجه تدلنا على صاحبنا طب السبب السبب ايه بقولك ايه انا هغمض عيني لو فيها عمله مصري ازغدني بالقوعه لو فيها دولارات اديني بالبوكس في عيني ولو طلع فيها سترليني اديني باللي في رجلك هم. افتح ليه مالك ساكت ليه لقيت فيها الماز اكتر ده يا راجل لقيت ايه لقيت رسومات هندسيه رسومات هندسيه اه نعم اخويا إيه؟ بقولك ايه اضربني في مطوق بقى وخلينا اخلص منك رسومات ايه يا صلاح حرام عليك للاسف للاسف دي حاجات صعبه على امثالك يفهمها ده شكله كده تصميم لمنتجع رياضي يا شوي ده. ايه الرياضي ده منتجع بس يا ربي. منتجع منتجع رياضي يعني حاجه كده زي ساحه شعبيه يا سيد ساحه شعبيه بس على كبير شويه يا عم ارمي بلاش قرف بقى وقاعدين بقى لنا ساعتين لما الواحد رجله نملت وفي الاخر تطلع الشرطه فيها شايط ولا للأسف الشنطة ما فيهاش اي رقم تليفون او عنوان يدلين على صاحبها فقولك ايه ايه الشنطة دي شكلها شيك قوي اديها لابوك يتنمر بيها في المدرسة هو ما تعرفش تقعد ساعتين من الكلمة سيد اسكت بقى اسكت خلاص يا عم عيش بقى مع خيالك الحجر لا لا غار بعيد عني غار بعيد عني. أنت دائما كذا بيجيش من وراكي غير المصايد، وكمان طيارتي العريس، عريس هذا، وانت كنت ناوي تجواه من خلك الغتي ده؟ لا آه، بس كنت شيلة حتى ما حد عارف الظروف. <تصفيق> يا <تصفيق> وبعدين يعني أنت شايفة العريس هل واقفين بالتوابير؟ آه آه آه شايفة، أنت اللي مطنشة ومركز إنك تبي الدكتوره وتفتح الصيدلية تبى أقولك إيه؟ شايفة الأهل هناك دي؟ نالها. انا بقى كنت طالعه بالموتوسيكل من هناك من جنب مكتب ابن خالتك اللي في العماره خلاص انا هركن هناك ونبص باصه كده يمكن نلاقي الشنطه الزفته دي يا رب ما هو مفيش امل غير كده بقى وبعد كده بقى ما اشوفكيش خالص لمده سنه عشان انسى اللي بتعمليه فيا ده ده انت اللي يشوفك وانت مهتم بالورق كده يقول ان انت رايح تبني المرتجع الرياضي ده لوحدك اخلص اخلص اخلص صلاح صلاح وانا تخرب في جوز خيل جايين من العربية قدامنا صنف الديد خالص على المنطقة هل قطي يقوم كده نتمشى قدامهم شوية جاهز ياخدوا بالهم مننا يا عم ده احنا محتاجين معجزة عشان ياخدوا بالهم مننا هم تهيين ولا ايه لا تشكلهم كده بيدوروا على حاجة ما تحمل حاجة عمينا بدل من تققل كده مش انت المهندس وامو الأفكار كلها استنى استنى استنى بص بص العاية كده بص على الإزاز التعريتهم تقطع عليها باجي دكتور. بس انا لقيت طريقه ايه بص يا سيد هنحش القبال ازاز دي اه وهخبطك فيها في دماغك اي دماغك هتفتح اه هتخر دم ليه هدومك هتتغرق ليه ما انت متعور اه الدكتوره فيهم حبص حب ايوه هتلاقي واحد مرمي على الارض عتيل اه دماغه بتنزف وبعدين ضميرها هنا عليها هتيجي عليه جاري عشان تعالجك قوم أنا متعرف عليها لا والله اه وانت هتبقى في الحتة دي ما بقولك ولا عليها أساساً. إيه ده صحيح ايه الغرق ده دي خطة فشلة اه طب بقولك ايه <تصفيق> انا هاخد الشنطة دي وروح استعبت عليهم كده واتمختر قدامهم واقولهم انا لقيتها في ايه في الشارع اه او نتكلم نتكلم ويه خلاص يا عم ايه ده ايه ده بص يا اخويا اللي حصل اهم ركبوا العروية ومشين <تصفيق> كان خلاص كان فاضل دقيقة واحدة يا سر وكنت هتعمل ايه كنت هديك مكباتك مغك التصميم الزباله ده مهندس قسمين الحقيقي